لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يوم عيد ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لا وأكواب موضوعة ونمارق مصطوفة وزرابي مبثوتة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى فَسُطِحَت فَذَكِّر يَنَّ مَا لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأكبر إن إلينا إيابهم in